ملكنا هذه الدنيا القرونا واضهاها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا واضهاها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من دياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يا ولي بتغيان ندوس له الجبينا وكنا حين يأخذنا ولي بتغيان ندوس له الجبينا تفيد قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضاها جدود خالدون وصطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبه في الارض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبه في الارض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرف سوى الاسلام ديننا وما اعرف سوى الاسلام ديننا ملكنا هذه الدنيا القرونا وافضاها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وافضاها ها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدني يا حصونا اذا شهد الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا يدكون المعاقل والحصونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وافداها جدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأخطا جدود خالدون وسطروا على صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينا وان جن المساء فلا تراهم من الاشفاق الا ساجدينا من الاشفاق الا ساجدينا ملكنا هذه الدنيا القرون واقطاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون واقطاها جدود هم صاندون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا كذلك اخرج الاسلام قومي شبابا مخلصا حرا امينا كذلك اخرج الاسلام قومي شبابا مخلصا حرا امينا علما هول كرامتك كيف تكونا فيا ابى ان يقيد او يهونا فيا ابى ان يقيد او يهونا فيا ابى ان يقيد او يهونا فيا ابى أن, ان يقيد او يهونا وما فات الزمان يدور حتى مضاب المجد قوم اخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضاب المجد قوم اخرون وما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلم لي وآل كل حر سؤال الدهري اين المسلمون ملكنا هذه الدنيا القرونا وافدا جلدود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وافدا جلدود خالدونا وصفرنا صحائف من دي ما نسى الزمان ولا نسينا فما نسى الزمان ولا نسينا تراها اليرجع الماضي فاني اذوب لذلك الماضي حنينا تراها اليرجع الماضي فاني اذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من امان كذبات فَلَمْ أَجِدِ الْمَنَاءَ إِلَّا ظُنُونًا فَلَمْ أَجِدِ الْمَنَاءَ إِلَّا ظُنُونًا مَلَكْنَا هَذِهِ الدُّنْيَا الْقُرُونَا وَأَقْضَاهَا جُدُودٌ خَالِدُونَ مَلَكْنَا هَذِهِ الدُّنْيَا الْقُرُونَا وَأَقْضَاهَا جُدُودٌ خَالِدُونَ وَسَطَّرْنَا صَخَائِفَ مِنْ دِيَارٍ فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا